الأَخِلَّ أُيَوْمَ إِذْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إلَّا الْمُتَّقِينَ يَا عِبَادِي لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ يَا لَا خَوْفٌ عليكم اليوم ولا كانا مسلمين ودخل الجنه ودخل الجنه, أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من يطاف عليهم بصحف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهي الانفس وفيها ما تشتهي الانفس وتلذ العيون وان وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرا منها تعكلون إن المجرمين في عذاب جهنم مَن خالدون لا يفتر عنهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولا كانوا هم الظالمين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 أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّ مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ قل ان كان للرحمن ولد فانا اول العابدين سبحان رب السماوات والارض سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون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 سوف يعلمون فاصفح عنهم وقل سلام سوف يعلمون